یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفا كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كاره آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّرُونَ فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكرا اُرِى نِعْمَةَ اللهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَن يُمْطِرُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ ترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم.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 هم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم كان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه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 تلفو فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك.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 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِذْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتقوا والذين هم محسنون